تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان احترام نغلق سلام وخوة ونهضة يسرم تقبل ويعين سانية لا لا فرق يا إنسان لا ولكن في الأفهام والأدهام فلتسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغم عن الآلام للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجح تراما وأمان فلتسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الم... Så lät oss mäga i ljkvan. Vad